أن الله يمسك السماوات ول الأرض أن تزول ول إن زالت إنمسكهما من حد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءهم نذير لا يكون أهدا من إحدلهم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا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 وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يواخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يوخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا